وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَطِبًا لَّسَنَ يَشْتَرُوهُ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 117. ولهم عذاب أليم 118. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 تفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذابطا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إِن كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا